لعوث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب فجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم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 كلا إن كتاب الأبرار لفي علمين وما أدراك ما علميون كتاب مرقوم يشهده المقربون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 تغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلب فكين، وإذا رأوهم قالوا إنها هؤلاء إلى وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون